بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن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 فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الحاديث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 ya abana ma laka la tamenna ala yusufa wa inna lahu lana sıhhun Ağrsilhü mağana g'den yaratay ve yalab wa قال إنني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا لإنك له الذيب ونحن عصبة لنا إذا لخاسرون Falama ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وَجَاءُ أَبَا عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا ve nes tabiq ve terk ne Yusuf ende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 سيارة فأرسلوا واردهم فأدلدل وهو قال يا بشرى يا هذا غلاب وأسروه بضاعه والله عليم بما يعملون o şerowu bithمن دراهم دراhima وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا تخذه ولدا، وكذلك مكن لي يوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل لحديث، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا الرابر هذا ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحش إنّه من عبادنا المخلصين.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 وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قَدَّمٍ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدَّمٍ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِئِنَّ أَرْسَلَتْ لَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيناً وَقَالَ تُخْرُجَ عَلَيْهِنَّ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 قالت فذلك الذي لم تُنَي فيه ولقد راوتُه عن نفسه فاستَعصب ولئلاَّ لم يفعل ما أمره مِنَ يسجَنَّ ولا يكون من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 قال احدهما ان يراني اعصر خمرا وقال لاخر ان يراني احمل فوق راسي خبز انتكل الطير منه نبئنا بتاويله إن نَرَاكَ مِنَ المحسنين قَالَ لَا يَأْتِيكُم طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي انني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة كافرون واتبعت ملة ابا يا ابراهيم وإسحاق ويعقوب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 يا صاحب السجن آربم متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا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 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤيكم كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاوي للأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة نناؤنا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 ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثُمَّ يَاتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُوا تُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ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 "Kullan hajjilillahi, ma alimna alayhimin su. "Kâle emrâtul âzizilân, hac hac al hakkı anarawtuhu al nefsî, ve innu lâ min Zalik al yâlma anîl maçunu وَأَنَّ gâib ve an Allah la yehdi keda alxaînî. Omaa überrû nefsi. İnna غفور الرحيم، وقال الملك واتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين.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 Nucibû bir rıhmeti na manşâl ve nuziyû ajr al muhsinîn ve ajrülâkîrât çairül lillâdin amanû ve وَاتَى يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَتْ يُونِي بِأَخِ مِنَ مِنْ نَبِيِّكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُنْفِقُ كيل وأنا خير المزليين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقبلون قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلود Vallahi, Fatihi'ye jale bi zagahtem firihalim, la' allem yarifuna. Ezer, qalibu ila ahlim, la' allem yerdigud. Bunlar, "Bana mu ne alayım? Kıyıl, fırçalama, aksan, ölümlü. Ondan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 هذه بضاعتنا ردت لينا ونميل أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به إلا لا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدَخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَدَخُلُوا مِنْ أبواب وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إلا لله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 اللّه حاجّة في نفس يعقوب قضاها، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ السِّقَاءَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَمُ وَذِنُّ لَيَتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمِ قَالُوا تَعَالَوْا لَقَدْ عَلِمْتُم مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاءُ كاذبين، قالوا جزاؤه موجود في رحله، فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، فبدأ بأوعيتهم قبل وعي يخثم. ما استخرجها من وعاء يخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله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 إِنَّ نَرَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّهُ لَظَالِمٌ فَلَمَّا اسْتَنَى أسو منه خلصوا نجيا قال كبركم ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فَلَنَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَا ذَنِي لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا بَنَكَ كَسَرَقَ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 "Çalın, inanma, aşkım bethi ve hüzniyə İlah, ve aklımın İlahi, ma la tâlemun. Ya beni yâzhev, fetah sasum İyusuf ve إنه لا يئس من اللَّهِ الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما السنا وأهل النضر وجئنا ببضاعة مزجاة فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هل علمتم ما فعلتم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قالوا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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن اجِد رِيحَ يوسف لَوْلَا أَنْتَ فَنِدُونَ قَالُوا تالله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْجَا ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إن نا كنا قَالَ قال سوف أستغفر لكم ربي. إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف. آوى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 وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْبَرْضُونَ تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيل يأدعوا الله على بصيرتنا و من وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى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 أَنَّ الرُّسُلَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُنْجِي مَنْ شَاءَ وَلَا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.